غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا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 عف وَصَح حتىَ يَأتَ اللهَّهُ بِأَمدِ إِ اللهَّ عَلَ كُ لِشَيٍ قَدير وَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَماَا تُقَدّمُ لِأَن فُسكُم مِن خَيرٍ تَجدُ عنن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 تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون